اي هصير احسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي اي هصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما رجعت اي هصير احسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي اي هصير احسن بما اني نويت وعزمت jag kan mäla mig Mani hajer, olani waggers, en maskio, ja, umej hajer. احسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابل ان اكون كوني حصير احسن فلا قالوا جيل بيغير بجيل انا بالي طويل ايه حصير احسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابل ان اكون فلا قالوا جيل mina bälter är långa, mina hjärtan är stora. Jag är inte sjuk, jag är inte sjuk. Det här är inte en sjukdom, det här är är en إيه هصير أحسن فكم غير وصل تمسك بالأمل وسموه البطار إيه هصير أحسن ولو عنده هموم سماه غيوم وعليها نجوم إيه هصير أحسن فكم غير وصل تمسك بالأمل وسموه البطار إيه هصير أحسن ولو عنده هموم سماه Og alla hennes stjärnor. Eh, hör jag? Hör jag? Hör jag? Hör السلام عليكم انا محمود الخضر اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرفت تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي